إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته الآية قال رحمه الله وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق قالوا سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى القى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن ترتجى فلما بلغ آخر السوره سجد وسجد معه المشركون والمسلمون وقال المشركون ماذا ذكر الهتنا بخير قبل اليوم وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظن منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم قال المؤلف رحمه الله وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينه تدل على بطلان ذلك القول ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى يعنون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها القاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزة ومناه الثالثة الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب الهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها بخير المزعوم إلا وغضبوا ولم يسجدوا لأن العبرة بالكلام الأخير مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين كقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة الآية وقوله وما كان لي عليكم من سلطان الآية وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح فأي سلطان له أكبر من ذلك ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم وقوله في القرآن العظيم انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم قال رحمه الله تعالى ونحن وإن ذكرنا أن قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لقول من قال إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره القى الشيطان في قراءته ما ليس منها لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي ومعناه الإبطال والإزالة من قولهم نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئا القاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول أو النبي فالذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها كالقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين وأنها مفترات على الله ليست منزلة من عنده والدليل على هذا المعنى أن الله بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق لأنه قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ثم قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فقوله وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق الآية يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء ويكون ذلك فتنة لهم ويكذبه المؤمنون الذين اوتوا العلم ويعلمون أنه الحق للكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والعلم عند الله تعالى وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان إزالته وإبطاله وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم أيها المستمع الكريم لم تزل في تفسير الآية بقية نستوفيها بإذن الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته